السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلقه بدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين وأطل وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام أما بعد أحد في فضلاء فضل فيعلم الله سبحانه وتعالى والله ما قطعنا الفياطي إلا حبا في الله جل جلاله أولا ثم في رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم والله في هذه الوجوه وإلا والله لا نسأل الناس عليه أجرا ولا نسألهم عليه مالا حب قادنا إليكم فأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على منابرا من نور خير ما بزعت به المجالة والمجامع والكلمات وكلام ربي جل جلاله أفلا ينتدبرون القرآن أَفَلَا يَتَجَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى كُلُوبٍ أَقَفَالُهَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٍ لما أنزل مبارك سؤال طريح لماذا أنزل القرآن صحيح أن كل واحد فينا عند إجابة لكن ليس بالشرط ولا بالضروري أن تكون إجابة صح أكثر الناس هو فاهم عن القرآن أن القرآن أنزل حتى يختم في رمضان هذه وظيفة القرآن والله أحبتي لا ليس لهذا السلام أنزل القرآن الطمس الثاني يقول لا حتى إذا أتينا قبل الحقامة نقرأ نقول والله هذه إجابة لكنها والله ليس صحيحة كتاب أنزلناه إليك مبارك اسمع الإجابة من الله عز وجل لماذا؟ الحكمة من إنزال القرآن ليتذبروا آياته لاحظ اللغة؟ ليست ليسمعوا قضية ما تنتهي إحنا القرآن عندنا أحبة فيه أو عند أكثر انتهى هنا أو انتهى بتحريك اللسان أو انتهى بتقريب الأنظار في تلك الصفحات وانتهت قضية القرآن لا الله يتكلم عن قضايا الآن قلوب عقفالها يتدبروا ليدبروا آياتك وليتذكروا من اللي يتذكر القراءة للكل السماع للكل لكن لما جاءت قضية الاستفادة الحقيقية الاحتاس الداخلي قضايا التغيير قضايا منهج الحياة قال ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب بدأ يمين أما القراء كل إخوار والكل يسمع والكل يتنوب والكل يعتف لكن خضايا التدبب وتدكتب هي يقول الألباب أحبتي سأقول لكم بكل طراحة والله جاء من له في الدين أسبوعين فقط عندنا في المستشفى أسلم رجل أسلم الأسبوعين والله أدد هذا المسكين الذي ينقي محاضرات مامنا رأيت في الصف الأول دائما في الصف الأول والله أحيانا أأتي لأدد في مثل المستشفى ألقاه جرده الوجه غريب عليه جديد فتأتى قال في الإسلام أسبوعين علمني معاني فور حياتي في الإسلام هالسنين والصلوات ما عرفتها. قلت طيب أنا أشوفك ما شاء الله حريض على الصلاة دائما في الصف الأول وما حد يتبخك. قال أنا عاهدت نفسي إن ما أحد يتبخني في الصلاة. ليت علمني معاني أنا كنت والله يسوع كنت أنا هو بعمة الأكبر يعني يعلم من هذا الدين وهذا عمود الدين ويصلي ويصوم ولا بده يصلي فقط. يقول إني لما دخلت الإسلام حاولت أنظر أنا أعلم أني قد لا أستطيع أن أطبق كل ما في الإسلام وقد لا أستطيع أن ألحق بمن سبقني بالسنين في الإسلام فقلت سأنظر في أعظم أمر يحبها الله سبحانه وتعالى حط تحتها مليون خط أمر يحبها الله عز وجل يقول فنظرت في شعائر الدين الصيام والجهاد والذكاة يقول كلها عظيمة وأركان عظيمة يقول فبدأت أنظر بتدقيق فوجدت أن الأوامر كلها شرعت في الأرض إلا أمر يقول بدأت من هنا أنت الأمر الوحيد الذي تدعي لأجله النبي عليه الصلاة والسلام يقول علمت أن هذا الأمر لا خاصية عند الله سبحانه وتعالى عن كل شعائر أخرى يقول فلما سمعت وقرأت كيف كانت قضية الإسراء والمعبد العظيمة والمآذن ثم هناك يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر واحد يقول فألنت أن هذا الأمر يحبه الله سبحانه وتعالى وإلا لما اختطفه الله عز وجل بتشريعه السماع يقول بجئت وأكرز هنا يقول بجئت أقرأ يقول وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن الصلاة يقول فقول سبحان الله أنا أول ما أقع عند الله عزوجل في صعائر وفي شعائر وفي ذكاء وفي ذكوات وطبقات وقيام وقيام ليل يقول فعلم أن الأمر ما دام الله وجل اختاره أنه أول طبعة تفتح قصر صلاة. وانظروا أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فتزت فتزى سائر عمله رواه طبران في الأوطر يقول فقلت هذه أخرى تعلمني أن الأمر أن أنا أبدأ وأسويه وهو أعظم أمر عند الله قال لي مثال إذن نقوله نستخدمه يا جماعة مع مدرانا ومع قال أنا لو أشوف مديري أو رئيسي بالعمل يحب أمر معين بين الأمور يقول أكثر أتويه أنا لو كان عندي قضية تفريط أو تكاسل في بعض الأشياء يشفع لها القضية التي يحبها ولله المثل الأعلى يقول فقلت سبحان الله وهذه أخرى أول ما يوضع في الميزان يقول فأحذب أنه يكون أحسن ما عمل عندها الطلاة حتى إذا فتح أول عمل ينظر الله عز وجل له وإله وإلهه وإذا بيت أول واحد في المسلم وهو يضربني بهذا الطواعق وهذه الصياط وكأني أول مرة أثناء عن الصلاة يقول فاستطرت أقرأ عن الصلاة فعلمت أن الله عز وجل لما اختار الدين اختار لهذا الدين عموز واحد فقط يقوم عليه الدين كله يقوم عليه الدين كله يقول فقلت أنا سأجهد وسأحاول جاهدا أن يكون العمود الذي يقوم عليه دينكم فعاهد نفسي أني ما أزال أسابق الناس على المسجد حتى يراني الله عز وجل أول واحد يقول والله إني الحس بلذل قد لا يجب على الناس ولا أزل عن أحاسيكم لكن يتوقع هو أن مدام مسلمين أنني حس بطريقة هذه هل فاستغرب استغربت أن المسلمين اللي يعلمون كل هذه المعلومات عن الطلاة ومع ذلك تلقى ناس منهم يا الله لحق على الطلاة والثاني يصلي في الجماعة الثانية والثالث يصلي في الجماعة الثالثة يقول فأحبت أن أكون عند الله سبحانه وتعالى أعظم واحد الطلاة وأحسن واحد الطلاة حبيبي وأختي الغالية لي ولكم الإسلام، هل تشعرنا هل هالعمود اللي عندنا لله أسهل نفسك وأسهل نفسك. العمود اللي جاي على الدين لنا واحنا نجي معه إذا أقام نتوظى نصلي هل هو عمود ظنك يستاهل المدين وقف عليه لأجل هذا ترى ناس تزلده الناس ترافع وناس تنتكد ناس تتغير ناس في يوم يصلي ونقول رحمد ربكم ونصلي تلقى سبحان الله قضية العمود يقول فوق هذا كله نظرت في قضية النجاة في الدين وقضية تفريج الكرب وهذه حيث أنا كلنا قضية تفريج الكرب قضية تنفيس الهموم والغموم فما وجد فما وجد أمر أعظم من هذا السر العظيم اللي وجد يقول قرأ عن الأموم الحوال تكون عند الناس وعند المسلمين يقول فإذ به خصوص. وكسوف وأشياء في الكون تكون بعيدة عن الناس لا يستطيع أحد يعدلها بمركبة يقول فقرأت في الدين طريقة حل هالقضايا المعجزة والمعبلة في السماوات وفي الكون وفي المجرات فقرأت أن النبي عليه الصراط والسلام يقول إذا حصل عندكم خسوف كيف تعدلوها القضايا قال صلوا يقول فقلت وهذه رابعة أن الله عز وجل إذا حصلت متغيرات الكون يريدك أن تصلي فيحملك الصبية. يقول وإذا كان فيها أذبة الأرض وجث الضرع ناس الزرع ورأ الناس حالات يقول فز رئيس الدين يقول صلوا. يقول ثم نصلي ما قال صومه ولا ذك مع العلم بعظمت هذه الأمور الذكاء في الصلاة والطيام ليس إلا الصوم إنه لي وأنا أجيبه. ومع كل هذا الله يختار الطلاة يعني يا جماعة خل تتحرك أحاسي الطلاة اللي دائما نجي نقري ومتعودين خل نحسها شوي إن هذا الأمر يحبنا الله عز وجل إذا الله يحب هذا الأمر أنت أمورك كلها عند الله عز وجل إسعادك إسعاد أولادك توفيق أولادك توفيقة أنت حفظ أولادك بعد موتك كل هالقضايا عند رب العالمين تخيل يكون لك أمر عند الله أنت مميز فيه أن الله يحبه أن تقع في أحسن قيام يقول فقل في نفسي إذا كانت الطلاة والوعات التي لا يضال بها الناس تحل قضايا الكون إذا أنا تحل مشاكلي إلا والله تحل مشاكل مشاكله لكن متى إذا كانت صلاة يقولوا بجأت من هنا أتدرج في الأحاديث وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم شو الكلام شو الاعتدل ما قال المعلومة مباشرة رخيصة لا قال لو يعلم من الذي لا يعلم؟ لو, لو يعلم الناس ما في التحذير والطف الأول لو يعلم الناس ما في الطف الأول ثم لن يجدوا ما لهم طريق إلا أن يستهمو عليه لستهموا لو دعوا مساهمات و. يجبعون فيها أموال لستهموا عليها ولو يعلمون ما في التهجير لستبقوا عليه ولو يعلمون شوف لو يعلمون لو يعلمون يا ليس نعلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا. يقول لو كان يسمع وهم اتكثر ولا يقدر ما يضحف ولكن كشف له ايش جزائها وما نقل لنا يحدو وما نقل احد يحمله النبي عليه الصلاة والنجماعة لا ينطق عن الهواء يقول لو كشفت لك وشلك لو قفت لواحد وهناهم خفشيك خمسة مليار قمصل بيطمر لكن الله معطيك أكثر من هذه يقول اللي بيعتلم لو تعلم وش الله وضع لك بمجرد خروجك من البيت مستشعر أن هذا الأمر يحبه الله عز وجل كان ولم تجد إلا أن تحبوا حب والله لحبوت أنت وأولادك المسجد ولكن أَجْتَوَ الْنَاكْ لَا يَعْلَمُونَ ما يعلم كل حد الدين عادة أمه و مسلمين خلاص طار مسلم طار يروحون يرجعون يروح يرجع لكن قضية تشعر أنه رايح الآن للطلام لا أم تحسب أن أجرم يسمعون ويعقلون؟ يقول الله أكثر ناسنا يعني يمكن يسمع ثم يعقل. فأحبتي يقول الله عز وجل أن لو الأمر كان مساعدة البنك ولا مضاعفة الأثناء بالريال بخمسين ريال. كان تلقى الناس التابج يقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلم أمور لغة الريان يعرفها لغة الأطار يعرفها يعلمون ظاهراً من الحياة في الدنيا وهم عن الآخرة هذا اللي مستعجل الأمور الغيرات والأللول يقول هو نفسههم عن الآخرة هم غافلون يأتي البطل الصحابي عليه رضوان الله فيقول يا رسول الله ذاك عبد الله أبو مسعود قال يا رسول الله أي العمل أفضل أفضل عند من أفضل عند, من؟ أفضل عند الله يقول وش العمل اللي يحبه الله عز وجل أفضل شيء أي العمل أفضل يا رسول الله قال الطلاف لوقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله سبحان الله قدمت على هالأمور هذه كلها الصلاة لوقتها متى أحبك ابن حس معنى كلمة أحبك إلى الله وأفضل إلى الله وأفضل عند الله سبحانه وتعالى تعالى ومد حريق الغالب الله عز وجل يحب النبي عليه الصلاة والسلام فلما قال وقيله قال أقن الصلاة لذنوك الشمس إلى وسط الليل وفي النهار وفي الليل الله يحب النبي عليه السلام ويحب الصلاة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا شوف العرض شوف العرض اللي لا يستوي العرض يقول الله عز وجل صلى الله في كل أوقات لكن قرآن الفجر أي صلاة الفجر صراها لها نزيه خاصة أن الملائكة يعبدون ملائكة الليل وملائكة النهار وفي أناس لا تعلمهم الملائكة ما يعرفونها ملائكة ما يشوفون نصف الفجر يشوفون المغرب ويشوفون العشاء الفجر ما يصله أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هذه الآيات حركت رجل عندنا في الرياض أعمى أطمق أبكم اسمه فائز السبيتي موجود في ناجي الصم في الرياض لمن أن يزوره هذا الرجل لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى خرج مرة في قنوات الرجل هذا يقول لي عن المترجم الزهيد يقول خرج مرة في صلاة الفجر وكان الماء كان الماء مقطوع عنده في البيت ما عنده ما يتوضّع وخرج بدون وضوء أعمى أصم أبكم يقول أنه يعاني معانات مجرد قطعة للشارع. لأن الأعمى إذا كان يسمع يسمع صوت سيارة إذا سمع صوت سيارة رجع أو وقف هذا لا يسمع السيارات تأتي وبعض المتهورين يقول يحمل بذع ومهورين لف عليه يحسب أنه يعني جالس يتسهر الشارع أو إنه يعني يسمع ولا كأنه يعني حاصل شيء ولا يهمه شيء يقوله ما يدري أصلاً هو يقطع الشان على يد في سيارات من جهه المهم قطع الشارع من نادي الصم قطع الشارع فيه الجزيرة اللي بين الشارعين قطعها وقطع الشارع الثاني بدأ يتلمس ذهب الى حمامات المسلية جلكم الله الى دورات المياه فتح الباب وذهب لأيك رجع زعد أنحار به ماذا يصنع رجع اول ما وصل الجزيرة الرصيف وفي زرق جلس, جلس يحبو, يحبو على, على رقبتين وجلس يدور. يدور في هذه الأثناء رجل شهل شايد كبير جاء بروح المسيب شايد فايد يعرف فايد شايد فايد جالت على رقبتين ويحبو على يديه وجالس يتلمس وصفين طرح فبكى الرجل يعني منظر يعرف الفايز فايد أعنو أطم أبتم ايش جايد فايد فايد فجاء الشايف الشايف جالس يدور يدور كنبور الماء اللي يسقي اللي يسقي الزرع بغيه توقف مو بلاقيف فجاء الشايف يقول أول ما مسك الشايف مسك فيه نشدني بهو لقده لا ينصبني أنا أبغى أنا الحين أقطع جوبي عليه ما أدري وش فيه ولا أدري عن ماذا ولا أستطيع إني أقول له عن إيش ولا يستطيعه أن يوصني لأنني ما أفهم لغته يقول فحاول حاول أشترني في النهاية أشترني كأنه يكرر يقول فتقطع قلبي أكثر ونزف تبدل الدم دمع فأخذته معي قلت الحين فايز عبشان وما شرب وما لقى أحد يفهمه يقول وأخذته البيت حالي ازتغى بيني ذاو اللي قامة يقول فأخذته البيت وقدمت له كاس الماء يقول وين تكبيدي فكر بفكرها أحسن من هذه حتى يوصلني المعلومة يقول فأمسكبيدي ووضع الكاس وجلست هزني وبدأ يأشر بالوضوء وقد نظر أشرب أنا أضغى وضوء يقول أخذت المغسلة وانا يعلم الله حالي وأستشعر نعم الله علينا الواحد فينا يروح يتوضى ولا عنده أيضا مشكلة يقول فقلت هذا الآن لا يسمع ولا يتكلم وكل هذا طيب ما, ما أرجع البيت أي هذا عندنا الصلاة جاكدة فيه علمه علم ايش يعني صلاة عند رب العالمين يعلم اسمعنا ولو حبوة يقول فأول ما توضى بجأة عيده ويدعو يقول يدعو بصم لكن الله عز وجل يعلم ما في حل صلى أنتك بإمام المسجد لا أحد يعرف ترجمة صائد حتى ذهبوا به يالي الصم وجاء المترجم فقال قولوا لهذا الإمام أن الله عز وجل سيسألك قولوا له أن الله سيسألك أذن المؤذن وضع بلغة مقفل وفي ناس لا يملكون حتى ما انقطع عندهم ماء فكيف تحمل بالمسجد فيهم وهم يريدون أن يكتبون في ذلك اليوم في ذنبه الله تعالى شوف الهدف يقول في ناس تبغى تصير في ذنبه الله في ذاك اليوم مكتوبين لأن في يوم يأتي على ناس حتى الناس ليتوا في ذنبه الله عز وجل وفي ناسنا والله عليهم رقابة من الله سبحانه وتعالى خاصة عليهم حسب من الله عز وجل من الشياطين من السحر من العين من الكآبة والأمور قال صلى الفجر يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح مسلم ويليكنا يا من أدين الآذان والأبطار والأثناء والألثن نفهم ما فهمه ذاك الأعمل أطم الأذكر يقول الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحي مسلم من صلت صبح في جماعة فهو هو نعم اسمه صلام في ذمة الله حصانة من عند الله سبحانه وتعالى فأي أمر, أمر تريد أكثر من هذا تخيل في عائلة تطبح كلها في ذمة الله وعائلة تطبح في ذمة الشيطان فأحبتي قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من فنى صحبة جماعة فهو في ذمة الله ثم قال كلام عجيب قال فلا يظلم الله من ذمته بشيء يعني لا ينظر الله في النفس دماء الجار يشوف أنتم أنك لك دمك وقلبك وقلوب وقلب أولادك وأنفاس أولادك تجري وتفجر وتطلع, وتطلع. وأنت, وأنت نايم والناس تشكرون الله عز وجل في المسجد وقوف بين يدي الله يكفدون سبحانه رب الأعلى وبحمده ربنا ولك الحمد ويحمدون الله على هذه النعم أليس تجري فيهم وأنت نايم ونعم الله عليك قل من يكلأكم بالليل والنهار قال فلا يطلبنكم الله من دمته بشيء فإنه من يطلبه من دمته بشيء يدركه ومن يدركه يتبه في النار على وجهه أسأل الله أن يجيدني وإياكم من النار أحبتي لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه اللغة البسيطة التي أبى أكثرنا أن يفهمها قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم يدلهم على ماذا ألا أدلكم على ما ينفو الله به الخطايا شوف الكلام التميلي طبعا قضية خطايا يسمعها أسأل الناس عادي خطايا ألا أدنكم على ما ينقى الله به الخطايا ويرضع به الدرجات قالوا بلى هل صفح الآن قالوا بلى يا رسول الله جلنا بلى يا رسول الله قال اتباغوا الوضوء على المكاره. يوم برد وشتا والناس نايمة وأنت جاعد تتوضّوا هالبرد يضربك من كل مكان وأنت تشعر هذه فيها ينقى الله به القطا الخطايا وفيها يرفع بها, بها الدرجات سبحانه وتعالى فأي وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة إيش يعني ينفو الله به الخطايا إيش اللي نغف عليك في حياتك أحبتي خلنا نتفقنا وياكم من... ما الذي ينغف عين حياتنا يعني ما الذي يصيبك أحيانا بالهم وبالغم ما الذي يجعل أحياناً يمر وردة أمامك؟ وتحتاج أن تعالج ثم لا تجد صديلاً. كل الناس دورون وتحون يا جماعة يأتينا قضايا في المستشفى يعني تفعل جميع التحاليل، جميع التحاليل تفعلها وجميع الفحوصات ثم تجرب الأدوية ولا ينفع دواء. لأن الله عبدنا على الديار. فهل ننظر إلى خلفيات هذه العموم والعموم المطاعد التي نقص علينا حياتنا؟, حياتنا يقول الله عز وجل ليس بأمانيكم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أمانيكم الأولى يعني المسلمين أماني ثانيا أهل الكتاب اليهود المطارى ليس بأمانيكم ولا أماني لأهل الكتاب أجل يا رب كيف معناه من يعمل سوء يجذب هذه الكلمات حركت صديق الأمة رضي الله عنه أبو بكر الصديق. حركت ما في داخله أو أركانه من يعمل سوءا يتبه يعلم أن الآية ليست كذب وليس فيها اشتداء وليس فيها مجاملة أو مضالغة من يعمل سوءا يتبه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن مقصد الآية سيطبق واقع عليه والرجل يفكر في المستقبله وأسأل الله نجعلنا نفكر في مستقبلنا قال يا رسول الله شوف السؤال ما ألطفهما أجمله قال يا رسول الله أو كل سوء يعني كل أمر بسويه سوء لابد إنه بيجيني بيجيني مردوده وغد ساعتمنا عنه إيش كارن النبي عليه الصلاة والسلام مرة يعني توقع الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف مخلوق يرد على الصبية أو رجل بعد الأنبياء ورد يقول النبي عليه الصلاة والسلام أجمل حوار قال له يا أبا بكر اولست تمرض؟ شوف الكلام، ضايه ثلاثنا جميعاً اولست تمرض؟ اولست تهتم اولست تهتم؟ اوليس يصيبك اللؤم؟ يقول ما يجي احيانا ما تدري وين ترجعها منه وقت غريب والامت افانه ومالك خطران وديون وثلك الناس طلعت ما يجيك هالامر هذا كله انكاله عليك؟ هذا بلا يا رسول الله. راضي على ذاكره البصره قال بلا يا رسول الله اد هذا؟ سلام النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك بعض سيئات ما سبحان الله وهذه الصلاة تأتي ثم تكفر وتمخ الخطايا يعني تمحو الأشياء اللي ترد عليك فتمنها <تصفيق> <تصفيق> أقم الطلان تطرفين نهار وزلفا من الليل الرسالة يا رب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك المعلومة والرسالة ذلك ذكر لمن للذائرين اللهم اجعلنا إياهم منهم أحبتي لما غرست هذه القضية حديث بره حديث وكلها تعلم الناس أن الله جل جلاله الذي بيده ملكوت كل شيء يحب هذا الأمر فهنيئا لي ولك إن رآنا نهتم بهذا الأمر لأجل هذا أحد السبعة الذين ينجون من حر تلك الشمس التي على قدر ميل أحبنا احنا في الليل الآن وما نجد مطلع من الحر لو كان نحن محاضر الظهر ما نتحمل ثم تأتي حضية الصلاة قال ورجل شكرا جاءت يوم العظيم إلى أولو الله عز ورجل قلبه معلق بالمساجد نسى سهوة العلاج والمعاني هو رتب الدنيا وجدت أن الدنيا فيها دورة مياه لكم الله ودنيا ومسجد يطلع من المسجد للدنيا بقدمه اليمين ثم يدخل المسجد من الدنيا بقدمه اليمين فهذا الترتيب يقرد للدنيا بقدم أهل الإسار فقلبه متعلق بعد شيء ورجل قلبه معلق في المساجد هذا رجل في يقول وآيات هزت مشاعري لهذه الصلاة اسمع الآية اللي حركته، وأنا والله أجزم أني أنا وأنتم أحبة الفضلاء قد مرهنا بهذه الآية في رمضان مرور النبي لا محال لنعناها في المساء تعالوا انظر كيف هذا قلبه يقول الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام في ضرب هو أطعب الظروف في الدنيا يعني لن يكون فيه أمر أقوط من إلا في الآخرة والأرض أما متحت الأرض أما في الدنيا هذا هو أطعب المواقف اسمع والله سبحانه وتعالى يقاطب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الظرف عددهم قليل والجيش اللي قدامهم أكثر أقوى سلاح يحفدون يغلون وقلوبهم تغلي على المسلمين ثم ينصف لك الله المشهد يكلم أنه يعتلم وأمامها الجيش شوف الاختيار والتوقيت وشوف وضعها في القرآن عشان يحرك مشاعر المشاعر وإذا كنت واذا كنتم في الحرب نبعث لنا بينهم رسل في الطفوف ثم ياتي الخبر <تصفيق> واذا كنتم تنفيه فاقمت لهم الصلاه <تصفيق> هذا هو الصوت اصلا قدامنا يا رب جيش يلبحون شوف كيف الله يحب القضية الله يحب الجهاد لكن هالقضيه هذه ما ما تزول حتى في أعنق وأشد الظروف وحالة ارتبانك الداخلي والاضطراب النفسي ما يدون ذهبا. وإذا كنت فيهم فأقم تلوم فلان، فلتقم ضائفا ثم منهم مع. لو الجيش واحد راح يصلى ورجع واحد صلى ورجع ما يتأثر الجيش الله يولدها جماعة في أعلى تقوم هل فهمت في الدرس؟ فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم سبحان الله شوفوا ساجد خائف مو ساجد مطمع فيه وغيره كمان بأي مشكلة وَلْيَأْقُدُوا أَسْلِخَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِنْ وَرَائِكُمْ شوف حال الجيش ناس فادة وناس وراه حتى يعلمون الناس بدون ما يتكلمون ان هذه الطرق مستحيلة تروحها جماعة ايش هالرسالة؟ الجيش تنظرون ايش هؤلاء؟ حتى انه قال قائلهم يقول ان تظروا لا تهجمون الان فإنها تأتي عليهم صلاة في أحد إليهم من أنفسهم وأولادهم سبحان الله شوف كيف الرسالة أدية للمشركين أن هذه الصلاة أعظم شيء عندنا ولا نتركها فالتقم طائفة منهم ممت من وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم الحاق فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة الأخرى لم يصلوا واو جماعة لم يصلوا فليصلوا مات وليأخذوا إذرهم وأسلحتهم طيب يا رب الجهاد نخلط الجهاد ونصلي حتى في قضية الجهاد لا ما تعدل الصلاة تصلي الآن طيب شوف الآن التعليم الله عبدالله من عظمة القرآن أنه يقف لك المشاعر التي خلف تلك القدور وما تكن قدور معداء يقول الله عبدالله يعبر عن مشاعرهم يقول والذين كفروا كَفَرُوا هذا ما تقول لهم الآن وَدَّى الَّذِينَ لو لَوْ تَغْفُلُونَ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ ما رأيتك تفتير فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وكان يقفعونكم وأنتم سجود طيب نؤجرها لا طيب تخيل هجم الجيش قبل ما نختم الجيشان إلى طائفتين تصلي فإن خفتم فرجالا وأنت على رزيك اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحانه ربنا سبحان الله حتى وانا فرجالا أو ركبانا لكن لا تطلع وقت الطرات وأنت ما طلعت حبيبي بعدها المشهد من كلام رب العالمين الذي يسألني من الذي يؤخذني وإياك عن الطرات ما الذي يجعل تفتير في الحرام تفوت من تفوتك ما الذي يجعل ركعة تفوت من تفوتك هي خمس كانت خمسين كانت خمسين صلاة يعني كل سبعة وعشرين بقيقة نرجع مصلي وما خلقنا إخبار إلا لأجل هذا أطل وما خلقت الجنة والإنسى إلا ليعبدون طيب يوم صارت خمس تحديد الغالي ما هي أطل المعيات عليها يعني من المانع أنه يؤثره أن جاهد الصل تريد أن تعرف أهمية هذه الصلاة أول ما يولد المولود من الذي خلقه أخرجه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم أول ما يسمع في أذنك الله أكبر الله أكبر ليش قبل لا تسمع بابا ولا ماما حيا الصلاة، سمعها أول يوم ثم يقام في الثانية ثم تنتهي وتموت ثم يصلى عليك مدى حياتك كلها إدان إقامة صلاة هل تفهم الدرس؟ يعني هل فهمنا عن هذه القضية هي أهم قضايا لأجل هذا حبيبي الغالي والله يوم تكون صلاتك وتكون مميز في صلاتك والله تصلح جميع أمورك في الدنيا والآخرة.